السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج مواقف قرانيه والذي نعيش فيه مع القران الكريم واياته المباركة برفقه شيخنا واستاذنا فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد والذي سيحدثنا اليوم عن الشعبة الرابعه من شعب الدين وهي المعاملات تحدثنا عن العقائد أو الإيمان وعن الاخلاق وعن العبادات ونحن في اللقاء الاخير من لقاءات هذا البرنامج المبارك حول المعاملات وموقف القرآن من المعاملات تفضلت الدكتور اهلا بفضيلتكم مرحبا هياك الله ربنا يبارك المعاملات طبعا لها أهمية كبرى ربما يعني قريبه شويه من موضوع الاخلاق لان هي اللي فيها الاحتكاك العملي بين الناس بعضهم ببعض فما هي المعاملات وموقف القرآن منها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامين قال الي واصحابي اجمعين اما بعد فالمعاملات يقصد بها ما يقع بين الناس من التعامل في كل شؤون حياتهم نعم من البيع والشراء والرهن والزواج والالطلاق والعده والالجهاد الجهاد بعضه يتصل بالعبادات النية فيه لكن في واقعه هو معاملات نعم. من تجميع الغنائم وجihad الكفار واسرى وكذا الى اخره نعم فهذه المعاملات هي كل ما يتعلق بحياه الناس ولهذا نتعجب غايه العجب من ان الناس أو بعض الناس ما زالوا يجادلون في أن الدين مخصوص بالجانب التعبدي فقط او بجانب العقيدة فقط الدين في دين في, في اصطلاح القرآن وفي تقرير الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى هو انه دين شامل لكل شؤون الحياة النبي عليه الصلاه والسلام قال ما معناه الايمان بضع و70 شعبه وفي روايه بضع و60 اعلاها لا اله الا الله لا إلا الله. إذن هذه العقيده نعم وادناها اماطه الأذى عن الطريق لا. هذه معاملات ايوه اضاءه عن الطريق وازاله الاشواك والاشياء في الطريق من المعاملات والحياء شعبه من الإيمان هذه الاخلاق اذا دين الإسلام دين شامل لكل شؤون الحياه بالنسبه للمعاملات نازع الناس من قديم في مسألة ضمها للدين وتعدى الكفار في كل العصور على دين الله حينما شرعوا لانفسهم معاملات من عند انفسهم لما ضاقوا بدين الله عز وجل وانه يؤدبهم ويراعي تنظيم الحقوق وكذا تمردوا وابتدعوا معاملات من عند انفسهم نعم ولذلك جاء الرسل يعبدون الامم لله اولا يقولون اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ثم يطالبونهم بتعبيد حياتهم جميعا لله الذي طلبوا بالامان به في كل شؤون الحياة في صغيرها وكبيرها لابد ان تكون ان يكون التشريع والحكم فيها لله, لله, لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لذلك ربما يجادل بعض الناس القانون الوضعي الان قائم على ان هذه المعاملات هي من اختصاصه واصبح هو القانون الوضعي ليس عنده ولا شعب من الشعوب الثلاثه الاولى لا. لا عنده عقيده اصحاب القانون الوضعي في الارض جميعا لا عندهم عقيده صحيحه انما عندهم عقيده باطله ولا عنده وليس عندهم اخلاق منظمة كما نظمها رب العزه والجلال وليس عندهم برنامج تعبدي انما عندهم تشريع تقنين لهذا الجانب المعاملات جاء فيها دين الله بالنصيب الاوفر والأوسع والتفصيلي يعني الاعطاءات ربما اخذنا فيها 20 حلقه هذه المعاملات لو لو نظرنا إليها لو وجدناها تزيد عن 100 حلقه نعم ولذلك كتب الفقه الاسلامي الذي في ايدي الناس الآن كتب الفقه الاسلامي هي تتكلم في جانب المعاملات والعبادات فقط نعم كتب الفقه التي يقراها الناس الان مثل كتاب المغني لابن قدامه ومثل الاوثار للشوكاني ومثل المحلل ابن حزم ومثل كتب المذاهب كتب مذاهب الحنفيه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل وكله في جانب العبادات كله تنقسم قسمين اما عبادات واما معاملات من من البحث في المياه التي يجوز بها التطهر والوضوء والغسل وما إلى ذلك ثم تنتهي, تنتهي الى تشرح في بيان الصلوات والقبلة والسنن والفرائض والنوافل وفرائض الصلاه وادبها وكذا ثم يتكلم عن الزكاه والحج والصيام والحج إلى اخره وبعض بقى الكتب هذه جعلت العبادات في آخر الـ الابواب الـ باب الجهاد في اخر العبادات لانه لانه في الحقيقه نعم وبعضها جارته في المعاملات لانه له جانبين جانب عبادي فممكن يوضع في جانب العبادات هذه كتب الفقه وبعدين بعد, بعد ما تخلص من العبادات تتكلم عن المعاملات البيع كيف يقول والشراء والرهن والمعاملات المحرمه مثل الربا والوصيه والرهن والهبه والهدايا والميراث و تفصيلات كثيره واشاعه نطاق لا يحصى الانسان فكل هذا جاء به دين الله عز وجل وجاء باصوله اولا وجاء بالنص على كثير من احكامه التفصيليه هذا بالنسبه للمعاملات حينما ننظر في تاريخ النبوات كما جاءنا جاءتنا في القران نجد مثلا نبيا كريما مثل من شعيب عليه السلام نعم. جاء يقول لقوم ايضا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولكن خص أيضا الخطيه الكبرى التي شاعت فيهم وهي انهم كانوا يتلاعبون بالكيل والميزان فكان يقول لهم اوفوا الكيله ولا تكونوا من المخسرين وازنوا بالقصاص المستقيم ولا تبغضوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض فقالوا يا شعيب عجيب لك هذا كيف تخلط الاعتقاد بالاقتصاد نعم الاقتصاد لنا والاعتقاد لك انت تتكلم في الاعتقاد ممكن قالوا يا شعيب اصالتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لا انت الحليم الرشيد فبيسخروا من شعيب لانه يدعوهم الى تنظيم الاقتصاد على اساس الدين الالهي نعم فرد عليهم شعيب وبين لهم الحقائق وبان لهم أن, ان هذا الامر كله لله وانه لا بد ان يستجيب لله وخوفهم من العواقب قال يا قوم رايتم كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه يعني يقول انا لا اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه اي انني ارتكب ما ترتكبونه لان هذا محرم في دين الله وان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ويا قوم لا اجر منكم شقاقي حددهم تهديدا بينا قال لا يحمل يحملنكم مخالفتي على المعصيه فإن هذا امر خطير لابد أن تسيبوا لله في العبادات وفي العقائد وفي الاخلاق وفي الشؤون اليومية العملية يعني. التي تجري بينكم <تصفيق> اقول ان الكفار في كل العصور ينازعون في هذه المنطقة في ويقولون يعني. ان نحن نختص بها ونفعلها كما اشاء بل زاولوها وه وه وهذا هو الذي جاء في قوله تعالى ام استنكرا عليهم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لكنهم للاسف الشديد فعلوا ذلك واقاموا قوانين وشرائع واعراف وتقاليد مضاده لدين الله عز وجل ولذلك كانت جاءت الرسول لتصلح هذا الوضع المائل غير المستقيم لا. أيضا لما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم دعا عباده لله ثم نهاهم عن هذا الانحراف عن الفطره وعن الدين وعن الخلق وعن الاداب العامه والخاصه التي دريت عليها البشرية قبلهم طوال التاريخ وكانهم اول من شذى فيها فجاء يقول اتاتون الذكران, الذكران من العالمين ان ان عملكم من القالين يعني اكره هذا العمل واتاتنا الذكران من العالمين وتنظرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم الى اخره فاذا الانبياء من قديم ياتون لـ لـ لاصلاح هذا الجانب جانب المعاملات الله عز وجل في ايه جامعه في سوره الحديد يقول لقد ارسلنا رسلنا بالبينات يعني بالمعجزات نعم بالدين البين المبادئ البينه والمعجزات عليها لقد ارسلنا رسلنا كل الرسل اذا بالبينات وانزلنا معهم الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقسط الكتاب اللي هو وعاء الوحي الالهي فمثل التي جاءت مع موسى, موسى والانجيل اللي جاء مع عيسى والزبور اللي جاء مع داوود الصحف ابراهيم وهكذا انزلنا معهم الكتاب والميزان ما معنى الميزان الميزان الاحكام الشرعيه التي تقوم عليها الحياة فت... فتعتدل تكون موزونه ودقيقه نعم. نعم فلذلك ما بعث نبي الا بهذا بالكتاب الذي يبين الحقائق والميزان ال, ال... ال... القوانين التي تنظم الحياة بين الناس والميزان ليقوم الناس بالقص لا يمكن في البشرية أن يقوم الناس بالعدل وبالخصاص المستقيم الا اذا كان على شريعه الله فإذا تركناهم طففوا في الكيله والميزان واخذ من لا يستحق من الضعيف والمسكين فهنا لابد من الميزان ليقوم الناس بالخص ثم اشارة مهمة جدا وقال وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس اشار الى ان قوة الدوله الاسلاميه التي تقوم مع كل رسول تساعد على تطبيق لا بد ان تقوم قوة تحرس هذا الحق هذا الميزان لا يمكن ان يعترف في المجتمع الا بقوه تحرسه ويقوه الحديد والجهاد في سبيل الله عز وجل يلا نحضر هذا اذا امام المعاملات لابد ان تدخل في دين الله في كل عصور النبوات وخاصه في عهد محمد صلى الله عليه وسلم فيه. وهو الذي جاء يدعوهم الى عباده الله وحده لا شريك له الشرك والاوثان وايضا ندد بمظاهر الانحراف عن عن دين الله في, في كثير من الايات المكية والمدنيه وسلام في واذا الموجوده سئلتنا باي ذنب انقتل <تصفيق> نعم هذه موقعه المو... قتل القتل البنت واحد يقول هذه بنتي انا حر فيها كذب وليس حرا فيها هو عبد لله انت لم تخلقها لا هو لم يخلقها ولم يرزقها لا. ولم ي... ولم لا هو لم ينشئها اي نشاء هذا هذا هبه من الله يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكور فالدعوه ان الانسان يفعل في جسده ما شاء ذا الان ما يقولون هذه اكذوبه تاريخيه عجيبه جدا فيها صفاقه ووقاحه على الله عز وجل لكن بد من ان الناس سيدنا الله لان معنى اشهد ان لا اله الا الله يعني لا اعبد ولا اطيع الا الله نعم. العبادة العباده والطاعه العباده حددها الله الصلاه الزكاه الحج الطواف النذر وهكذا هذه المحددات قران بال كلها عبادات نعم لكن ما معنى الطاعه او الطاعه في شؤون الحياه اليوميه نعم. في البيع أحل الله البيع وحرم, وحرم الربا اذا المعاملات هي أيضا من الله او ينبغي أن تخضع لحكم الله سبحانه وتعالى كما يقول واحل ذلك بانهم قالوا حكاه اقوال الكفار قالوا انما البيع مثل الربا يعني البيع يكسب والربا يكسب فهذا مثل ذاك يقيسونها هذا على ذا هل وسع القران الكريم كل الوان المعاملات التي يحتاجها الناس نعم. قديما وحديثا ومستقبلا ما من معاملة معامله يحتاجها الناس الا جاء وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء نعم. وهدى ورحمة بل هنا هدى ورحمه وبشر المسلمين يعني معناه تبيانا لكل شيء مناهج البشرية وبراعه وبدعها وتقاليدها واعرافها تؤدي إلى التناقض والى والى المتاعب والى الشقوه نعم. وهذا يهدي ويرحم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومصحوب دائما بانه هدى ورحمه وبشر للمسلمين نعم. لذلك نحن نحن نقول ان المعاملات لابد فيها من الخضوع لدين الله عز وجل ولذلك نحن هنا في رمضان وفي حلقات مواقف القرآن نستنكر ان يقوم تشريع في ارض الاسلام بان اي لون سواء كان مستجلبا من الشرق او من الغرب تشريع في المعاملات في غير على غير دين الله عز وجل م. هذا ك... نقض جزء من الدين كنقض الدين كله ولذلك رفض القرآن رفضا قاطعا أن يجزا الدين أن تقول اخذ العقيده واترك المعاملات هذا هذا ذمه الله اشد الذم قال الله تعالى للنبيه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ويقول ربنا منددا بالتلعب بالدين فتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا يعني لابد له من هزيمه وضياع ليس ليست هزيمه عاديه انما خزي يعني فضيحه مجلجله نعم خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب اشد العذاب هذه, هذه الجملة الجمله القرآن عن فرعون وقومه ان يقول ويوم تقوم الساعة أدخل ال فرعون اشد, أشد العذاب. العذاب فالذي يجزئ الدين الذي ياخذ جزءا من الدين ويرفض جزءا آخر يعذب كفرعون يكون في الدنيا في في خزي الدنيا ثم يوم القيامة يرد كما لعذاب ليس شديدا إنما اجد العذاب عذابا يضاهي عذاب فرعون وقوم فرعون الذين كفروا بالله والرسل اذا هذه المعاملات خطيره لا ينبغي للناس ان يستهفوا بها ولا ان يتحاكموا الى غير شريعه الله فيها ابدا لو اردنا ان ناخذ بعض النمازج لكن احنا في اكبر معاناه الان يعني كيف يتعامل مسلم مع الطبقه اللي مواقف القران ومبادئ عليه القران لا هذا نحن نذكرك بالبرنامج اسم مواقف قران نحن نريد ان نفصل الناس دينهم من القرآن نعم اما الواقع و, و, و وما ترتب عليه من الامام ومتاعب وغموم وهموم فذا امر اخر طويل لكن نحن نريد أن نقول للناس أن القرآن الكريم الذي نقراه في الصلوات الآن ونحتفل به في رمضان ونتلوه في المساجد وفي كل مكان هذا القرآن هو دينكم وقد جاء دينا شاملا كاملا لكل شؤون الحياة ما فرط الله فيه من شيء سبحانه وتعالى ولئن أنزل إليكم الكتابة مفصلة no. وتمت كلمه ربك صدقا <تصفيق> وعدلا. وعدلا صدقا في الاخبار وعدلا في, في الاحكام فإذا هذا دين مفصل وشامل لكل شؤون no. وهو الذي أنزل إليكم الكتابة مفصلة ففي في الاخلاق قدمت لنا نماذج كثيره رائعه في القران فنحن كيف نقدم النماذج في المعاملات نعم نزيد المعاملات اكثر اكثر لانها شؤون الحياه اليوميه العقيده قد الواحد يتعلمها في, في يوم واحد في في, في ساعه لانها واضحه جدا وهي امتياز للاسلام على طول الخط فوق نعم. كل الشرائع والقوانين الاخلاق معلومة محددة انما هذه تتولد ولذلك وضع الشرع اصولها حتى يقيسا الناس كلما على... استجد شيء كلما أم... استجد شيء ي... ي... ي... ي... له أصل في كتاب الله او في صحيح. سنه رسوله يفيض عليها الناس الاحكام فيخرج هذه احكام متجدده كل يوم تأتي اشياء و... و... واخبار و... وتجددت في في الصناعه في في المعاملات في كذا فهذه لها احكام منصوصه بعضها في دين الله زي الخمس للخمر الخمر حرمها الله مثل الربا حرمه الله بالمناسبه المعاملات فيها مثل الاخلاق فيها ما ما ما امرنا وجوبا ب ومنها نهين. نهينا عنه له ين تحريميا ومنها ما خيرنا فيه يعني الانسان يبيع او لا يبيعه هو صاحب الشان عنده حاجته يبيع عنده لكن مثلا الزنا محرم في دين الله عز وجل مثلا الـ الـ الـ العدل العدل في الموازين هذا فريضه وهكذا فكل شؤون الحياه لو افردنا نماذج نماذج فقط للمعاملات التي نظمها القرآن الكريم لو ان اعجب الاعاجيب الآن كيف أن ان العلمانيه زحفت على بلاد الإسلام وفصلت الدين عن الدوله واستسلم لها المسلمون حتى بعد خروج الكفار من بلادنا هذه مآساه الان تبكي تبكي القلوب والنفوس في الحقيقه ولا ولا يصح السكوت عليها قط لان العجب فيها عزير مثلا مثلا نظام الحكم في الإسلام بعض الجهلة يدعي أن الإسلام لم ياتي بنظام حكم اما تقرا القران تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقام, أقام الله له دولة في المدينة ونزل عليه القرآن مفصلا لحكم دولة كاملة نعم. مثلا إن انزلنا اليك الكتاب بالحق لماذا لتحكم بين للوعظ لا <تصفيق> تحكم بين الناس بما أراك الله نعم. ولا تقل للخائنين خصيما والان بالمناسبه نزلت في واحد سرق سرقه ومن واحد اخر والناس تحكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقصه موجوده فنزل الات ان انزلنا اليك الكتاب القرانه بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله لتحكم بين الناس يحكم بين الناس في العقائد لهذه امر اخر انما ليتحكم بين الناس في قصه السرقه ولذلك الايه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الله اطاع الله لله في كل شؤون الحياة ولهذا انذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس إذا خلفوا في هذا فقال علي بن حاتم في الحديث الذي ذكرناه اليس قد احلوا احلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم قال نعم قال فذلك عبادتكم اياهم فاذا ال ال المعاملات جزء اساسي من دين الله ملتزم لا بد من القيام به منها أن الله عز وجل جعل نظام الحكم في الإسلام فريضه وا به فرضا يقول يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا ان الله في الايه اللي قبلها ايه رقم 58 من سوره النساء إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نعم كلمه الامانات الى لها عامه كشامله امانات في الدين امانات في الدنيا امانات في البيع امانات في الشراء امانات في ال... في المواسعه ال... الزوجيه يعني... أما... في كل شيء نعم. امانات مجموعه حتى امانات الى اهله يامركم لا يخيركم نعم. ثم آ... واذا, وإذا حكمتم حكمتم بين, بين الناس, الناس ان تحكموا بالعدل نعم. بين الناس في كل شيء في عقائدهم في عوائدهم في اخلاقهم نحكم بكتاب الله ان تحكموا بين الناس بالعدل وان الله نعمه يعظم ثم يقول في الايه بعدها يا ايها الذين امنوا خطاب للجماعه المسلمه كانه تكليف للجماعه المسلمه لليوم القيامه ان تقوم بهذا ما هو خطاب لحكام فقط ولا للنبي فقط وانما هو خطاب للجماعه المسلمة يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم نظام حكم واولي الامر منكم بشرط ان اول الامر ان تنازعنا بقى في شيء فردوه الى الله فان تنازعتم في شيء فردوه فحبونها. إلى الله والرسول فحبونها. ان كنتم تؤمنون فحبونها. قضية الإيمان تلزم بهذا رد الرد إلى كتاب الله وإلى سنه رسول الله في, في العقائد دي مفهومه في, الم... في الاخلاق مفهومه في العبادات والصلاه مفهومه الرد ايضا في البيع والشراء وتنظيم المجتمع والتعليم والثقافه والقانون والاعلام وكل شؤون الحياه فريضة, إلى أيضا فريضه ايضا فريضه ايضا يقول فانت نازعتم في شيء نعم. شيء كلمه نكره عامه انت نازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول في سوره الشوره وما اختلفتم فيه من شيء في شيء فحكمه الى الله اذا فردوه الى الله والرسول ان كنتم ان كنتم صادقين في ايمانكم وإلا يكون هذا اشراك لان الإنسان لو لو رد هذا الجزء من دين الله يكون كاذبا هذا بالنسبة لنظام الحكم نجد النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الايات في هذا يقول فإما تثقفنهم في الحرب بشد بهم واما تخافن من قوم يخائننا فامضئ اليهم على سواء فكان يعقد المعاهدات ويصي المعاهدات بينه وبين الكفار ويقبض الزكاه يخذ من اموالهم صدقه ويوزعها صلى الله عليه وسلم وهكذا كل شؤون الحياه الجهاد التنظيم المجتمع ولكن شرط أن التقنين والتشريع يكون لله وما يقول وما يفعله العلماء والفقهاء هو استنباط من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الله هذا والله هذا امر مفروغ منه وهذا ليس في في دين محمد فقط نعم. وانما هذا هذا اطير داوود يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. سليمان قال هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وسليمان وداوود ما ما بلغ مبلغ الدولة العالمية التي اقرها القرآن في الجزيرة العربية وما بعدها وما حولها لكتاب لدين الله سبحانه وتعالى بالنسبة للنظام الاقتصادي الآن المنازعة في النظام الاقتصادي اناش يقول لا ده الاقتصاد الشيوعي نظمته او الراسماليه تنظمه او البتاع ده ادم سميث كتب فيه اه اه قواعد هذا منظم غايه التنظيم بل قاعده التنظيم بل اجل التنظيم في كتاب الله عز وجل لا. الجانب الاقتصادي لو كان لاخذ يتسع لا, لا فصلنا فيه اول شيء قاعده فيه ان الملك لله نحن يمكن ان نوسعه اذا رغبت فضيلتك ان الملك لله وانا نشهد ان المال مال الله وما انفقت يقول و... واتوهم من مال الله الذي اتاكم نعم وكان واحد من الصحابه مر عليه اعربي كان عنده ابل فقال ما هذه لمن هذه الابل الجميلة او ابل فخمه فقال هي لله في يدي تنظيم المجتمع على هذا قبل الشيوعيه وقبل الاشتراكيه وقبل كل هذا نعم. المال والله نعم ونحن المسلمين وكلاء في هذا في تنظيم على حسب ما قال الله نعم. علينا الزكاه وعلينا الحقوق الواجبه في المال وعلينا الصدقات وعلينا الفقراء, الفقراء والمساكين كلها اغراض اجتماعيه وهكذا ثم تاتي الحدود والقصاص في آخر المطاف كالاسلاك الشائكة التي تحمي بستان جميل كبير لا. ناس بعض الناس كل تقول له احكم شريعه الله يقول لك انت عاوز الناس تقطع, تقطع ايديها هذا جهل مطلق هذه الحدود وهذه الحدود وضعت لحمايه شريعه الله اللي شرحها واذا شز بعض الناس يحمل مجتمع منهم بان تطبق عليهم شريعه الله دعم. فهي اذا حدود وخصاص للشواذ الذين يتمردون على الشريعه على المجتمع وعلى دين الله عز وجل نعم. لذلك في نهاية المطاف نسأل الله عز وجل ان نكون ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه نعم. ليس حسنه فقط حسنه وان نستجيب الى الله والرسول اذا دعانا لما يريدنا نحن الآن نسعى على الحياة الصحيحة نعم. فإذا اردنا حياة صحيحة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم حياه حقيقيه نعم لحياه فيها عز فيها كرامه فيها ايمان فيها طه فيها طهر فيها عفاف وليست هذه الاثاريل التي استوردوها نعم. من الشرق والغرب وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا الشهر وفي شهر القران نعم. ينبغي ان نعاهد الله عز وجل ان نعود لديننا افرادا واسرا ومجتمعات وجماعات ودولا وحكومات كلنا ينبغي أن نعود إلى الله لانه ما دعانا الا الى الخير وما نهانا الا عن الشر وما يحب لنا إلا كل فضل ورحمة وبر نسأل الله ان يختم لنا بخاتمه السعاده والهدى وأن يحشرنا في زمره حبيبه المصطفى صلى الله يجعلنا هادين مهتدين وان يوفقنا الى تحكيم كتاب الله في كل شؤون الحياة أقول قولي هذا استودع الله, الله وقيرا والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته تذاكم الله خيرا كل عام وانتم بالف خير يعني اخواني في الله واخواتي الكريمات سعدنا خلال هذه الحلقات ال مع فضيله الاستاذ الدكتور عبد فتح الله سعيد وهو يطوف بنا حول آيات القرآن وسور القرآن في مواقف كثيرة مواقف تتحدث عن الإيمان واخرى تتحدث عن الأخلاق وثالثه عن العبادات ومكانتها ومنزلتها في الإسلام ثم رابعه وهو يختصر اختصارا شديدا ولو ترك له المجال لحدثنا باستفاضه في مئات الحلقات ان لم يكن عشرات المئات يعني في حلقات عن المعاملات فيعني حسبنا انه طوف بنا هذا يعني التطواف الطيب المبارك وان شاء الله ناخذ من فضيلته وعد يعني لا تتوقف الحلقات عند رمضان بل ان شاء الله نواصل مواقف أخرى ومواقف أخرى مع القرآن الكريم كل عام وانتم بخير وان شاء الله يدخل الله عز وجل عليكم العيد بالفرحه والبهجه والسعادة والسرور والعوده إلى الله والعوده إلى القرآن والعوده إلى هذه النبي عليه الصلاه والسلام حتى نلتقي إن شاء الله في لقات اخرى مع فضيله الدكتور عبد الصطال الله سعيد نستودعكم الله وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته